الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكل جهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِّ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِنْ لَمْ يَهْدِكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُنَّ مِنَ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمضوة من شعائر الله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 ذَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَادِئٍ مَّا يَذَّكَّرُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ أَلَاٰئِكَ يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ الْلاَّعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أتوب عليهم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 وَبَثَّ فِيكَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُصْخَفِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ